فضيلة الشيخ طيّ صقر رأينا في بعض المساجد بعد انقضاء الصلاة تقرأ آية الكرسي بصوت عالي ثم يبدأ المصلون في ختم الصلاة بصوت عال أيضا فهل الأفضل ختم الصلاة سرا أو جهرا وردت نصوص في فضل الإصرار بالذكر والدعاء عام كما وردت نصوص في فضل الجهر بالذكر عام وقد جمع النووي بين نصوص الجهر ونصوص الإسرار فقال إن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد النشاط وما سبق هو في الذكر والدعاء عامه أما بخصوص ما بعد الصلاة فقد وردت نصوص في الجهر منها قول ابن عباس كما رواه البخاري ومسلم كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفي رواية لمسلم كنا وفي رواية لهما عنه أيضا أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا إذا سمعته ومعنى هذا أن الناس الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة من يكونون في الصفوف الخلفية لا يسمعون عبارة السلام عليكم التي ينتهي بها الرسول من الصلاة فيظلون منتظرين حتى يفرغ الرسول منها ويشرع في ختام الصلاة بالتكبير والتسبيح والتحميد وما إلى ذلك أي أن صوته كان مرتفعا فسمعوه وورد في الإصرار بختام الصلاة ما رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعهم يجهرون بالقراءة وهم في قبة لهم فكشف السطور وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءة أو قال في الصلاة وبناء على هذه النصوص اختلف الفقهاء في حكم الجهر بالذكر عقب الصلوات فمنهم من قال لا بأس به بناء على ما رواه ابن عباس ومنهم من قال بكراهته بناء على ما رواه أبو سعيد الخدري والذي أختاره بعد عرض هذا الكلام المبني على النصوص العامة والخاصة بالذكر بعد الصلاة هو الإسرار بالذكر لأنه أعون على الإخلاص وفيه عدم تشويش على المصلين الآخرين وذلك في الأوساط الإسلامية العارفة بختان الصلاة أما في المجتمعات الإسلامية الحديثة العهد بالإسلام فإن الجهر يكون أفضل للتعليم وذلك بصفه مؤقتة ثم يكون الإصرار بعد ذلك هو الأفضل وليس المراد بالسر أن يكون همسا لا يسمع الإنسان نفسه ولكن المراد الا يشوش به على غيره والله أعلم